لا اله الا الله القرآن والأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استغى عليم Oh <laughs> أن تطشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يقولوك الذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم